119. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرض منهم امة مقصدة منهم امة مقصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وكثير